بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات كتاب الحكيم هدى رحمة للمحسنين الذين يقيمون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ومن من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهيب. وإذا كتلا عليه آياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعك ان في اذنه وقرا فبشره بعذاب اليم إن آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقوا في الأرض رواسية أن تميد بكم وبث فيها, وبث فيها من كل دابة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 ولقد اتينا لقنا الحكمه ان لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد وَإِذْ قَالَ لَلْقُمَانُ لِبِنِيكِ وَهُوَ يَعِظُهُمْ أَبُنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاء غداك على أن تشرك بي لَكَ ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني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 ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يجادل في الله بِغَيْرِ الْهُدَى ولا, وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعْ قيل أَنزَلَ رسال الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد فقادست سنكب العروه الوثقى وان الله عاقبه الامور أَلاَ كَفَرَ بِنَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ غَادٍ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 ان الله هو الغني الحميد ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز الحكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة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 وسخر الشمس والقمر كلّي يجري إلى أجل مسمّو وَأَن مما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأننا تدعون من دونه الباطل وأن الله وأن الله هو العبي الكبير فلم تر أن الفلك تجري في البحر بنغمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موزن كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ شَيْءٍ كَافُورٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا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 الغرور إن الله عنده المساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام